بوك تو شسنايسة ستة عشر ستة عشر سيزوني فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس توا سيزوني تي هذه هي فصول السنة هذه هي فصول السنة برولت ليتو الربيع الصيف الربيع الصيف اسن <الخريف> وزما الخريف والشتاء الخريف والشتاء الصيف حار. الصيف حار في الصيف تسطع الشمس في الصيف تسطع الشمس през في الصيف نحب ان نذهب للتنزه Ссаф но хеб нехаб нета Зимата е студена. Ешита уберред. Елшита Бред Предимата вали сняк или дъщ. Фешита Тслеж аутто тър. Фи Ешита презимата обичаме да стоим в نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. студено е. الجو بارد. الجو بارد. إنها تمطر. انها تمطر دوخه فياتر الجو عاصف الجو عاصف طوبو اي الجو دافئ الجو دافئ الجو مشمس Ясно yes, е no e. الجو Сфин Какво е времето днес? Кейфа таксоляум. Кейфа таком Днес е студено. اليوم, الجو беред. Елум Ельжу Днес. الطقو اليوم الجو دافئ اليوم الجو دافئ